ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مدا, للأرض مدا قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر عشت كم حقك للشعب مرام للشعب ليكن يومك للشعب ودادا ليكن, ليكن, ليكن حبك للأرض بدا قلم أنت فكم عبرت عنها بنيت وبنيت وبنيت المجد أطواد الشداد انت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مرام الشام مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووادا جامع الأشتات أم توضع رفناقة القوم جمع الأفراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووادا يا زايد